يتحدق في كون قد يبدو فوقوي أنا اخترت أن أرى الجمال في هذا الكون من قد يبدو فوغوي انا اخترت ان ارى الجمال في هذا الكون يوما ما سنكون معا ستراني وساراه كل ليله ابحث عنك يقولون أني بجانبك دائما قم على حق شايفني؟ ان أرى الجمال في هذا الكون؟